احنا هنتقابل ان شاء الله المره الجايه يبقى في صوره الجن وخلاص ماشي توكلنا خلاص مش مشكله بقى هم عليهم الامتحان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 انتهينا عند قول الله تبارك وتعالى ونوح عليه السلام يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقلنا أن الاستغفار والإقلاع عن الذنب وإظهار الأوبى والتوبة إلى الله سبب في سعادة الدنيا الناس الذين يبحثون عن السعادة السعادة تكمن في التوبة في الإقلاع للمعاصي وفي طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى لأن سعادة الدنيا عبارة عن إيه سعة الرزق وكثرة الولد مش هيدي, سعادة مش هيدي سعادة الدنيا صح ولا في سعادة تانية أن يكثر مالك وولدك تتحقق سعادة الدنيا سعادة الدنيا لا تتحقق إلا بالتوبة والاستغفار والاستقامة على طريق الله تبارك وتعالى بعدما تقدم نوح عليه السلام بكل هذه الوصايا وكل هذه التعليم وكل هذه المواعظ وكأن القوم قلوبهم تحجرت فقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارع ما هذا الذي بكم؟ لماذا لا تعظمون الله حق التعظيم لماذا لا تخافون من قدر الله وعظمته لذا يعني ما لكم لا ترجون لله وقار أي ما لكم لا تعظمون الله التعظيم اللائق به وهذا كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره ولذلك قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فمالكم لا ترجون الله وقار يعني ما لكم لا تعظمون الله وكيف تعظم ربك سبحانه وتعالى بتعظيم شعائره يعني كلما كانت عظمه الله في قلبك عظيمه كلما حملك ذلك على انك تعظم شعائر الله لذلك تجد المؤمن التقي الورع إذا أحدث حدثا في المسجد سقطت منه ولو قشرة تجده يأخذ القشرة كده وحضف جبه ليه؟ لأنه هو يعلم أن هذا البيت هو بيت الله وتعظيم هذا البيت من تعظيم قدر الله عز وجل فما لكم لا ترجون الله وقارأ ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم ولا تخافون من عقابه وهذا وإن كان فيه دعوة لقوم نحلك فيه دعوة لنحن ينبغي لنا وينبغي علينا ويجب لله علينا أن نعظمه حق التعظيم ويكون ذلك باستجابة أمره والكف عن نواهيه ما لا ترجون لله وقارى وقد خلقكم أطوارا أي ما الذي يحملكم على أن لا تعظموا الله حق التعظيم وهو الذي خلقكم وخلقكم أطوارا يعني طور بعد طور مراحل يعني مرحلة بعد مرحلة حال بعد حال لأن أنت الآن وأنت جالس أمامي وكذلك هذه الأخت الفضلة التي تسمع الآن الله تعالى خلقك وخلقك ولكن لم يخلقك مرة أحدا خلقك أطوارا حال بعد حال مرحلة بعد مرحلة النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخ يبقى الله تعالى هو الذي خلقك بهذه الأطوار سبحانه وتعالى يعني وأنت نطفة خلق الله عز وجل قدر هذه النطفة في ظهر الرجل ورحم المرأة فلما اجتمعت النطفة الله تعالى هو الذي يرعاها يرى هذه النطفة حتى تصير علقة فإذا صارت مرحق علقة الله تعالى هو الذي يرعاها ولو تركها الله أس جل ماتت وما كنت أنت وما كنت أنت يرعاها سبحانه وتعالى بعلمه وبصري وقدرته ورحمته ولطفه حتى تصير مضغة فإذا صارت مضغة ظل يرعاها حتى يتكون الجنين له أنت ثم بعد ذلك يرعى هذا الجنين يرعاه ويمده بالغذاء وقبل أن يولد جهز له الغذاء في ثدي أمه فإذا خرج من بطن أمه وجد الرزق وظل يرعاه سبحانه وتعالى بأن قذف في قلب الوالدين عليه والشفقة لو نزع الله الرحمة والشفقة من قلوب الوالدين على الأولاد من الذي سيصهر عليك حتى تبلغ ما أنت عليه الآن من الله يتحمل الأذى حتى يصبر عليك ثم بعد ذلك ظل يرعاك حتى صرت حتى كنت أنت الآن هذا معنى ما لكم لا ترجون لله وقارا كيف لا تعظمون الله وهو الذي خلقكم مرحلة بعد مرحلة سبحانه وتعالى وقيل أطوارا يعني أحوال متغيرة خلقكم أطوارا هذا غني وهذا فقير هذا طويل وهذا قصير هذا جميل وهذا دميم دي معنى أطوار مثلا أطوار إما مراحل الخلق أو أطوار يعني أحوالكم مختلفة من حال إلى حال ثم دعاهم نوح عليه السلام إلى الأسباب التي تجعلهم يعظمون الله هو وجد القوم لا يعظمون الله فبدأ يصرفهم إلى الأسباب التي تحملهم على التعظيم إيه الأسباب بقى؟ الخلق أنت تعرف ما هو الشيء الحقيقي الذي يحملك على أنك تعظم الله؟ عرفوا إيه؟ النظر في الخلق ليه؟ لأن النظر في الخلق يحملك على أنك تفكر في صفات الله فإذا تفكرت في صفات الله تجد أن قلبك دب فيه الوجل اللي هو الخوف والتعظيم ولذلك من أهم أسباب نجاح دعوة الداعي أن يلفت نظر الد... المدعوين إلى الخلق لأن بالخ... النظر في الخلق يظهر لك وينجلي لك صفة... صفات الله تبارك وتعالى لأن الله إنما خلق هذا الخلق بصفاته فأنت إذا أردت أن تعرف من هو الله انظر في, صفات في خلق قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أفلم ينظروا إلى السماء فقوم كيف بنيناها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ولذلك أنا بدع الأفاضل من الأخوة والأخوات السامين الآن أنك تتفكر في الخلق ما تبقى شيء عندك مسألة روتينية مثلا أديك مثال بسيط أوي حتى تعرف قدر عظمة ربك سبحانه وتعالى فكر في نفسك أنت وأنت جالس الآن كيف هذه الأصوات الزبزبات اللي خرجت مني وتدخل إلى أذنك هذه الأصوات تترجم بداخل الأذن زبزبات وترجم إلى حروف ثم كلمات ثم فهم فين الكلام ده حصل فين تتعرف أن أذنك هذه تقريبا فيها ما يزد عن مية وعشرين, مية وعشرين عصب كل عصب مختص بصوت من الأصوات لذلك أنت تجد أن كل شيء بصوت يقول واقع عندك فصوت الحمار يختلف عندك عن صوت الديك طب تعرفت ازاي عن طريق هذه الدبدبات وهذه الأعصاب مية وعشرين ألف حبل أو عصب خلف الأذن مية وعشرين ألف انت لو جبت مية اي حاجة تعرف تضمون في الحاجة الصغيرة دي حد يعرف في الخلق متقدرش متقدرش صح ولا ده حاجات انا بطلب لك حاجات بسيطة جدا جدا يعني انت الان وانت قاعد بتتجلس كده وتتحرك مثلا العمود الفقاري بتاعك عمود الفقاري جعل الله عزل فيه الغضريف اللي تحملك تتحرك رايح جاي برحتك الغضريف دي لوحة تصغيرة قطعت لا تستطيع الحرك مع ما تجده من شدة الالم شوف لطف الله بك وانت جالس فأنت إذا أردت أن تعرف عظمة الله لابد تنظر في المخلوقات لأن أنت هت... هتعرف عظمة الله إلا بالنظر والتأمل قس على ذلك كل الأمور أو أنت قاعد كده أو أنت قاعد ب... تنظر وتنظر وتسمع وتفكر وأجهزتك كلها شغالة فوقت واحد وأنت لا تعرف شيء لا تعرف أي, أي شيء أي شيء فأراد نوح عليه السلام أن يصرفهم إلى الأسباب التي تحملهم على التعظيم فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يعني اجي بصوا انظروا الى هذا الاله العظيم كيف بسمعه وبصره وعلمه وقدرته ولطفه خلق هذه السبع سماوات طبقا يعني ادوارا بعضها فوق بعض مع ساعتها الزخرفا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات أنت الآن إذا قلت أنا لك ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات عندما شفت السبع سماوات ولنني شفتهم أصلا إنما كلمة ألم تروا يعني ألم تعلموا إذن قوله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة يعني ألم تعلموا أن الله خلق هذه السماوات سبعة أدوار طباقا يعني يطبق بعضها على بعض للاخ للاخير الاخ الاخير ومغسل الوجه امغسل كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يعني ادوارا دور فوق دور فوق دور فهذه الاشياء النظر فيها يورثك تعظيم لله سبحانه وتعالى يا أخي ده الواحد فين لما ينظر لبرج شوف عشان أوريك بس الآن بلد مثل اليابان وماليزيا ما تنظر إلى البرج الذي مبني من زجاج 120 دور أنت أول كلمة بتقوله ايه؟ بتقوله يا كلمة يا هذه لفظة تدل على التعجب والتعظيم بتقول يا الناس وصلت كده ازاي؟ كلمة دي تعبين عن التعظيم اللي في داخلك لهؤلاء إنها صحة لما صحة وده يعمل عن ايه يعني كانت مئة دور بس مساحتها قد ايه السقف قد ايه يعني هيكون كام السقف يعني خمسمائة متر ألف متر ألفين متر السقف ألفين متر وبعدين أدوار ومع ذلك أي هزة كده جبل أرض إذا أردت أن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى اخلق نفسك كده في مكان فسيح وانظر إلى أطراف السماء من كل اتجاه المساحة قد إيه؟ كام ألف مليون مش متر كيلو يعني الله أعلم ومع ذلك هذه السماء بناها الله بغير عمد مش وقف على حاجة ده إنما بالأمر ممسوكا كده بس وبعدين فوقها سماء فوقها سماء سبع سماوات كل واحدة فوق الأخرى وليس بينهم عمد انظر إلى عظمة الله في الخلق ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الكشفات والسرج الكهربائية كلما كانت هذا السراج ضخط يعني مثلا في الأندية بيصنعوا كشفات تضيء الأرض جميعا كشفة ضخمة ايضا انت عندما تنظر لهذا الكشف بهذه الضخامة تقول يا تنزل جمدين اوي عشان الصانع كبيرة فالله تعالى يدعونا على لسان نوع ان تتأمل في الخلق هذا المصباح هذا المصباح الذي اسمه الشمس الشمس دي تعرف الشمس دي حجمها قدية بالنسبة للأرض؟ أحد يعرف؟ أحد يعرف كامل؟ 130 مليون من حجم الأرض لو جبت 130 مليون أرض ووضعتهم في الشمس تتلعهم بالشمس تخيل؟ المسافة اللي بيننا وبينها 8 دقائق ضوئية 8 دقائق ضوئياً وسرعة الضوء في الثانية على ما يحضرني مش عارف قد إيه يعني مسافة تقدر بملايين الكيلومترات بينه وبين الشمس ده ده حساب فلكي هذا المصباح اللي انت باش بالك كل يوم وانت رايح للشغل شو الشمس جداً طلع من حيث المشرق الشمس دي المصباح الكبير ده بيضيق نصف الكرة الأرضية في وقت واحد فده مش آية المفروضة تنظر لها تنظر لها الذي صنع هذه الآلة لها الشمس المصباح الكبير ده ومادة الإضاءة بتاعته منين يعني أي مصباح من المصابيح دي مادة الإضاءة جاي من السد العالي مثلا يتقطع السد العالي يتقطع ولا مش مظبوط طيب هذا المصباح من يوم ما انت خلقت بقاله كم سنة بينور وهمره ما يضعف وبانتظام بانتظام لدرجة أنهم عملوا الساعة على الشمس يعني الساعة اللي أنت بشوفها ساعة ثلاثة ساعة اثنين بانتظام عملوها على الشمس ومن جايبينها منين يعني فتخيل هذا المصباح الضخم الذي هو يمثل مئة مليون مره حمس الحكم الأرض دي مش آية المفروض تنظر فيها لطرى فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى وبعدين ربنا عز وجل جعلها سراجا سراج يعني إيه؟ الذي يضيء وفي نفس الوقت يخرج منه الحرارة يعني هي تضيء إضاءة شديدة وينبعث منها الحرارة التي هي تقوم بها الحياة جميعا والمسافة اللي بيننا وبين الأرض لو دنت الأرض من الشمس قليلا لحترق كل من على الأرض طيب لو بعدت قليلا لتجمد كل إذن معمولا بدقة إذن المسافة اللي بين الأرض وبين الشمس محسوبة ولا مش محسوبة؟ محسوبة محسوبة بدقة وبعدين عدد لفات الشمس حوالي الأرض معمولة بدقة انفعش تتخلف اللي سير هذا النظام العجيم الله سبحانه وتعالى لكن انظر إلى الصفات التي بها هيا الله هذا الـ الـ الـ الـ أو هذه الآلة إنها تدور بانتظام مع هذا الحج ومع هذه المسافة من فأش تقرب ولا تبعد دي أسباب لتعظيم الله سبحانه وتعالى النظر في الخلق وجعل القبر نور والنور بخلاف السراج يعني هذه المصابيح الآن نور نور يعني ما فيهاش حرارة إنما تضيء فقط وجعل الله عجل القمر يخرج بالليل ليضيء الليل ولكن لا يعكر على النائمين نومهم بخلاف الشمس لأن الله عجل جعل الشمس بالنهار لأن وجعل النهار أسباب للسعي وجعل القمر مثل الأبجورة تعرف إنسان بيجي ينام؟ بيعمل ضوء خافد كده عشان ينام عليه صح؟ ولو يعني لو استخدم المصابيح القوية معاشينا لان مصابيح القوى تدل على المعيشه انظر الى الدقه واللطف والرحمه في الخلق سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا مش قادروا مليون 160 مليون ضغط يعني انت لو جبت 130 مليون ارض وحطتهم بالشمس فبتلعه بالشمس تخيل 130 مليون يبقى قد ايه يعني؟ ثم قال الله تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا شوف الايه اللفظ انا عايزك تنتبه معايا في اللفظه دي لانك انت لو انتبهت هتزداد إيمان باليوم الأخر والله أنبتكم من الأرض نباتة يعني معنى كده أن إحنا خرجنا من الأرض مثل النبات تمام مثل الزرع صح كده كيف خرج النبات النبات خرج إزاي بتجيب البذرة في الأرض البذرة هذه البذرة بتحمل الجينات الوراثية للزرع أنت تجيب بذرة بتاعة الظرة تضعف الأرض فيه جاء حتة طرية كده في مقدمة البذرة حتة طرية جدا دي, بت... دي المادة الحية اللي فيها بتحمل الجينات الوراثية لشجرة الظرة بالصفات بتاعتها تضعف الأرض ثم يأتي الماء هذه البذرة بتخرج إيه؟ بتخرج شجرة إلا هي شجرة الزرة. ولو جبت حبة القمح تخرج قمح صحي كده؟ ولو جبت البذرة بتاعة شجرة الخروع هتخرج شجرة الخروع، تحمل الصفات الوراثية فالله تعالى قال والله أنبتك من الأرض نباتاً يعني زي ما بيخرج الزرع عنده قدامك وانت شايفه؟ ربنا خلقك كده، وسيبعثك وكذلك الآن إنت مثلا لو ذهبت إلى عود ذرة قدامك، عوزين فل مراحل العود الذرة بتيجي زي؟ أول ما بيطلع بيبقى ضعيف كده أخضر وضعيف يحتاج أن أنت ترعاه لو أي شوية هوا جاء يكسرون يبدأ الواء صغير يكبر لغاية ما يجتد العود ومعد ما يجتد العود ويصبح في غاية القوة يظل على ذلك فترة ثم تأتي مرحلة الشيخوخة يبدأ يصفر ويدبل شوية ثم بعد شوية تبدأ مرحلة الهرم لا الهرم الأول بعد الشيخوخة يبدأ العود ينحني ويمسقط على الأرض لوحده كده فيأتي الفلاح فيأخذه وبعدين يتعامل معه بالآلات ويصبح رمادا يطيره الريح كده انتهى حال العود صحة ومصحة لما بنعوذ عندما نريد أن نأتي بعود آخر بنعمل ايه بنجيب بذرة ونعطى أرض عشان يطلع نفس المراحل بالضبط مش ده اللي بيحصل هي دي بالضبط الصورة التي سيبعث بها الناس أنت الآن نحن الآن في مثل عود الظرة وهو عنده اجتدادة هي بنا العمر شوية بعد الخمسين بعد الستين بقى حالة الهرم وبعدين نعد السابعين من حتى الشيخوخ ثم لابد أن ننحن ونموت وبعدين الأرض تأكل أجسادنا ولا يبقى منها إلا عجب الذنب يعني كل الإنسان يبلأ إلا عجب الذنب ودي عظمة في مؤخرة العمود الفقاري العظام دي هي التي يبنى أولا منها العمود الفقاري يعني أول ما العمود الفقاري بيبنى فيك وانت في الخلق بيبنى من عجب الذنب وبعدما تنتهي أنت الأرض تأكلك جميعاً نبقى عجب الذنب طيب عجب الذنب ده أصبح بذرة مرمية في الأرض لما نعوز نجيبك مرة تانية تطلع مرة تانية يحصل إيه؟ لابد أن العظم دي تنبت زي البذرة هي دي الصورة لربنا سبحانه وتعالى بينهدنا بالضبط قال سبحانه وتعالى في هذه الصورة والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا في الآيات الأخرى قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدا رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون يوم القيامة نفس القضية نفس الصورة بالضبط كل الناس هتموت احنا جميعا بذر مختلفة يعني في بذر الظرة وبذر الظرة قمح بذرة مثلاً خروع بذرة أرز بذور إحنا بذور مختلفة أشكال مختلفة هذه البذور كناها تسبح في بطن الأرض يوم القيامة ينزل الله عجل من السماء ماء ولكن بصفات معينة إذا نزل هذا الماء على هذه البذور كلنا ننبت كما ينبت الشرج لا الإنسان كده بذرة وطلع من الأرض كده ما إنسان حتى يعني يأتي غير مختون لأنه هيرجع بصفة الأولية التي خلق عليه تمام ولذلك قال الله تعالى أو قال نوح عليه السلام والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إقراجا كأنه يقرد قاعدة البعث يعني عايز يقول لهم كما خلق الله النبات خلقكم وكما يعيد النبات قدامكم سيعيدكم مرة ثانية والله جعل لكم الأرض بساطة كل هذه الآيات أو كل هذا الحديث أو كل هذه الدعوة المراد منها لفت القلب إلى صفات الله حتى يؤدي ذلك إلى الإيمان والتعظيم أنا عندي نقول قال الله الله خلق الله فعل كل ذلك لكي يحصل عندك نوع من الوجل والخوف والاقبال على الله سبحانه وتعالى فنوع عليه السلام يقول والله جعل لكم الأرض بساطة يعني مبسطة يعني ايه منبسطة؟ تب الأرض كروية أو بيضوية ومع ذلك أنت لا تراها كذلك أمرك ذهبت إلى مكان ما في الأرض ثم لم تجد الأرض منبسطة؟ حصلت ولا يمكن تحصل؟ لأن الأرض حجمها كبير جدا فإذا ذهبت إلى أي نقطة على الأرض لابد أنك تجد الأرض منبسطة أمامك من كل الجهات والله جعل لكم الأرض بساطاً زي البساط كده منبسطة تبليه حتى تستطيع أن تسير فيها وتزرع فيها وتتاجر فيها وتبني فيها وتعمر فيها لو الأرض جميعاً هذه جبال وهضاب حد فينك أن يستطيع أن يعمر فيها أبداً كما قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً مذللة فامشوا في مناكبها والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً أي لتتخذوا منها طرق واسعة تصلح للسير وقضاء الحوائج والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً إيه؟ لتسلكه منها سبل لا السبل يعني السبيل يعني الطرق الفجاجة الواسعة يعني الآن الطرق التي يسير عليها, يسير عليها السيارات ما السيارات هذه التي يقضي بها الإنسان مصالحه أنت جئت من بيتك كيف جئت من البيت سيارة السيارة دي لابد لها من طريق هو ده السبيل وواسع فجاجة وواسعة حتى يسمح الأمر بالذهاب والخروج والإيام وإلا لتوقفة الحياة تخيل بقى الأرض دي مفهش مش بساطة لو جبل هذه الأرض التي مرسعين الآن التي نقاش عليها تخيل أنه جبل مدعرج كان يحصل فيها سير وذهاب وإيام طبعا لا إلا بصعوبة جدا نوح عليه السلام سلك مع هؤلاء القوم كل سبل الدعوة قال رب إني دعوت قومي ليلة ونهار بلين نهار وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرار صح وقال انظروا في خلق الله عز وجل حتى يحدث لكم التعظيم كل هذه الدعوات استغرقت زمان ثم كانت النتيجة أن هؤلاء القوم ما آمن منهم إلا القليل والكثير منهم ظلوا على ما هم عليهم من العناد والكفر والعياذ بالله إذا ما يحصلون من ذلك؟ أحنا فتحين معهدهم مثلا ما عاد يأتي فيه طلبة علم وتفضل تتكلم عن التقوى الس... وما عندنا الناس ملتزمين برضي وعلى قراءة القرآن والإقبال علم وفي الآخر كم واحد يستقيم ومكلم بأي ما يستقيمش نحن بيكلف الخصوصيات بقى فملك بالدعوة العامة تذهب إلى الناس وتقول لهم ربنا عز وجل قال و... وأعد لكم وطقوا النار من ب قليل جدا وده اللي حصل برضو مع قوم نوح عليه السلام وذكر هذه القصة بتب... بتذكرك بالواقع اللي انت فيه تعرف قصص الأنبياء لما تقرأ قصص الأنبياء وتتماعا بيوريلك الحاد الذي عليه الناس يعني احنا الآن نتعرض لمسألة خطيرة جدا ألا ما هي مسألة ايه من الذي يحمل الناس على التمرد والعصيان ومخلافة أمر الرسل هيأتي الآن بعد هذه السنوات الطويلة 1000 سنه الا 50 عاما 950 سنه ولو عليه السلام يدعو في قوم بهذه الدعوات مفشحك قولوا يا جماعه بصوا انظروا في الخلق حتى يجلب عليكم ذلك تعظيم الله الله اعلم لم يثبت بدليل صحيح كم العمر صحيح العمر الصحيح الحقيقي لا أعرف ولا أعلم ولم ينتهي إلى علمي كم سنة معرفش لكن بإسناد صحيح على رسول الله ما فيش لكن ممكن تجد أي توريخ ثانية بغير إسناد أنا لا, لا أميله إلى هذا بعد هذه السلوات الطويلة لم يؤمن مع نوح إلا قليل بدأ نوح عليه السلام يشتكي إلى ربه سبحانه وتعالى إعراض الناس عن الدين قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة دي شكوى. الداعي ممكن يشتكي إلى ربه سبحانه وتعالى إعراض الناس يعني انت خيل مثلاً ما مثلاً شيخ مثلاً وفق الله لتدرس العلم بعدين مرة بعد مرة بعد مرة, بعد مرة, بعد مرة إن كده إلا الناس إما بين نائم وبين غافل وبين من المذاكر أو غائب فيقول يا ربي أنا اللهم إنك تعلم أنني يعني تجهست وأخذت بالأسباب ولكن شايف يصرف الناس عني فنوح عليه السلام تجهز أو بيشكو إلى ربي قال ربي إنه بعصوني فيما أدعوهم إليه من التوحيد واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ده يبين قواعد مهمة أوي الآية هذه أول هذه القواعد يبين لك أن الناس دائما يتبع الأغنياء والوجهاء وكبراء القوم واتبعوا من لم يزده ماله وولده لأن صاحب المال وصاحب الولد وصاحب القبيلة وصاحب العشيرة والعيلة القوية أصحاب نفوذ ودائما الناس يتبعون أصحاب النفوذ قوم نوح عليه السلام تركوا نوح وبدأ يتبعوا مين أصحاب الوجاهة والشرف أصحاب النفوذ اللي معهم فلوس هذا القاعدة الأولى الذي ينبغي أن تتعلمه أنت أن الناس دائما تبعا للأغنياء والأشراف وكبراء القوم وقل ما تجد من يتبع الدعاة إلى الله ده حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل ولا مش حاصل؟ مصر تسعين مليون اللي باتتبع فيها الناس أصحاب العلم كما واحد دولة إسلامية هنقول كما بتتين مليون؟ مثلا بقى لاش مليون خمسة مليون والخمسة والثمانين مليون بيتطبعوا الأغنياء دي عادة الناس كده يبقى أول قاعد ينبغي أن تتعرف عليها أن دائما الناس بس مش أي ناس الناس الذين ليس لهم نصيب من العلم ليس لهم نصيب من العلم وليس لهم نصيب من البصيرة والفهم لأن الله تعالى في كتابه حذر من اتباع الأغنياء قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لا تلتفت عن الفقراء إلى مجالسة الأغنياء تريد, تريد الوجاهة والشرف عندهم إذن الله سبحانه وتعالى حذر من اتباع هؤلاء لأن هؤلاء لا يجرونك إلا إلى كل خزي حتى لو كانوا مستقيمين إلا مراحم ربك لأن واحد غالي هيكلم في إيه عنه هيكلم في قيام الليل هيقول لك والله إذا أنا أمت برح قيام الليل أو, أو ترك أو صمت اليوم أو ذكرت الله كثيرا اليوم مش غدا إنما يقول لك والله إذا نبالح مثلاً ذهبت اتعشيت معه فلان بيه في المكان الفلان واتغديت المرة غدوة كم طعمها مازال في حلقي هو اللي بيكلمك في كده فهذه الأمور تجلب عليك الحسرات. فنوع عليه السلام بيبين قاعدة أن الناس تبع الأغنياء القاعدة الثانية المهمة أن الغنى سبب في الطغيان. ومعاندة الرسل فهمين ولا نيمين فهمين يعني ليس نيمين الحمد لله قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة فدل على أن دائما أصحاب الشرف وأصحاب المال دائما أعمالهم تؤدي إلى الخسارة ليه لأنهم مطرفين اسمع إلى قول الله تورك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يعني كانوا أصحاب أموال كانوا بيأكلوا أفضل الطعام ويشربوا أفضل الشراب ويجلسوا في أفضل الأماكن عندهم شوعة على البحر في أبراج والدنيا كلها فتحت أمام عيونهم أفضل أماكن ينزلوا عليه كانوا بطرفين فهذا الطرف هو الذي حملهم على معادة الرسل لأن الرسل جاءت بالحق والطرف متابعة الهوى ولا يمكن أبداً أن يتفق الهوى مع دعوة الرسل مثلاً واحد من هؤلاء لكن عادة يعني إيه؟ أن الغنى يؤدي بصاحبه إلى البطر قصة قارون من الذي حمل قارون على الاستعلاء؟ كثرة المال. كثرة المال صح؟ قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فضنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون مطرفين لهم الأغنياء تعالى نطبق هذه الآيات الآن على الواقع الذي نحن فيه الآن من المتسبب الحقيقي فيما نحن فيه من الفساد الآن؟ أصحاب الفلوس أصحاب الفلوس مع مليار اثنين مليار حضرهم في بنك بيأخذ الفاول بتاعتهم بندهم من البلطقية وعملوا كذا وعملوا كذا خلاص خلص المثال يبقى لمدة أن نعلم أن الغنى ليس محمود على كل حال وغالبا المال يجلب على صاحبه الشر إلا مع الصالحين أنا لماذا أقولي الكلام هذا؟ حتى نواسي أنفسنا ونرضى بما قسم الله لنا من المعيشة كل واحد فينا الآن يتمنى لنفسه يقول لو أن الله أغناني لو أن الله أعطاني لو أن الله وسى علي وعندما يشوف مثلا رجل نكب سيارة فرهة أو يسكن في مسكن جميل أو يرى زميلاً له قد انتقل من مرحلة الفقر من مرحلة الغناء فيتمنى لنفسه لو كان مكانه فالله عزل الله يبين لنا أن دائما الأغنياء أعمالهم في خسران ولذلك قال الله تعالى وهو الخالق للنفس البشرية ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى خبير يعلم ما سيقول إليه حالهم من البغي وقال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضا وناء بجانبه تخيل فهذا يحملك على أنك دائما تحمد الله سبحانه وتعالى أنه رزقك ما يكفيك والله يا جماعة الغنى الغنى غالبا ما يجلب الشر على أصحاب يا أنت الآن في المعهد لانك انت بسيط زي حله انت الان تخيل لو انت لا راجل تاجر راجل تاجر وبسافر الصين وتجيب حاويات و كنت هتيجي تقعد معانا القعده دي مش ممكن ما تش فاضي. وبعدين احنا يعني سنصبح بالنسبه اليك اقل من المقام الذي ينبغي ان تجلس فيه بدل ما تجلس كده راجل لك مكتب وناس تخش لك و... هتجلس هذا المجلس أمام واحد يقول له قال الله وقال الله رسول مش يحسن مش يحسن وده اللي احنا شايفينه يعني نعرف كم ر... من رجل كان يدأبه على العلم ويذهب إلى المساجد و... ويحضر الجلسات ووسع الله عليه خلاص انتهت حتى التلفزيون يعني المحاضرات بتأتي في التلفزيون ما تفرجش عليه خلاص بقى بقى رجل تاجر فاحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت عليه أو ما أنت فيه من النعم رزقك الله القوت الذي يكفيك وعفك الله وأغناك الله عن المسألة فأنت في نعمة تعرف لو أنت تغنيت مش, مش هتيقة المعهد أبداً ولا تسمع لك كلمتات نحن نسمع لهم دول أبد أبداً ومع ذلك تشوفوا التجار وشوفوا الأغنياء وشوفوا طريقة كلامهم وطريقة معاملاتهم وانت تقدر تعرف تميز المسألة دي صحة ولا؟ ولو كان الغنى محمود على كل حال لأغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم يعني لو شاء الله عز وجل يجعل له جنات تجرب تحت الأنهار يجعل له قصورة قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا مكروا مكرا كبيرا عظيما مكر الزيان مكر بنوح عليه السلام بأهل الإيمان الذين معه قال لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجمين وكما مكر أهل قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام كما بينا الله تعالى في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يعني يزجنوك يحمسوك أو يقتلوك أو يطردوك هذا المكر وما من نبيين إلا به هذا المكر حتى أن قومه ثمود مكروا بصالح عليه السلام اكتسعت راهة الذين كانوا في سنوة الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله يعني نجلوا بالإن ثم لنقول لنا لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقون قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أنهم لا يشعرون الذي يدور يعني أنا أنا أتعجب بصراحة أتعجب وأسأل الله لنا ولكم العافية أتعجب ممن يدعي الاستقامة ثم هو يعرض عن سماع وتلاوة كتاب الله الذي نعيش فيه الآن ما هو إلا مكر مثل هذا المكر تمام الذين ينكرون مثلا بالمشروع الإسلامي الذين لا يريدون الاستقامة لأهل مصر الذين لا يريدون أن ترفع راية الأمان وسعة الرزق لأهل مصر ويعملوا حيا حتى يتسببوا في الفساد والإهلاك ولكن ظننا في الله إذا صلحت نوايا ولاة الأمور يعني إذا صلحت نوايا ولاة الأمور أنهم يريدون فعلا تحقيق الأمن والأمان وتحقيق الدين في هذا البلد فنحن نبشرهم أن الذين يمكرون بكم الله بمكلهم محيط وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزل منه الجبال ومكروا مكرا ومكرنا مكرهم لا يشعرون فانظر كيف كان عقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجوعين فإذا صلحت نوايا ولاة الأمور وأرادوا وجه الله عز وجل وإصلاح أهل البلاد والعباد فنحن نبشرهم أن الله معهم وأن الله تعالى سيمحك مكر المفسدين لأنه سبحانه وتعالى الرقيب على كل شيء القدير على كل شيء ومكروا مكرا كبارا يعني ممكن الآن رجل من ولاة الأمور ممكن يشكو إلى ربه ويقول يا رب إنني أريد أن أصلح هذا البلد وهناك شرذمة يريدون إفساد هذا البلد اللهم إنهم يمكرون وأنت خير الماكرين اللهم عليك بهم اللهم نجيني من مكرهم اللهم اجعل بكرهم يقولوا عليهم ممكن ولو صدق رجل بهذه الدعوه واستجاب الله له انتهت القضيه طبعا ممكن ينفع اه كده النبي عليه الصلاه دعا على صحيح البخاري صحيح ما كانوا ورشد البخاري لما عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وابو جهل وصفان بن اميه اذوا النبي صلى عند مكه وجعلوا على ظهره سلل جذور فلما رفع راسه قال اللهم عليك بابي جهل بن هشام اللهم عليك يا بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه ذا عليهم واحد واحد إذا ظلمك. إذا ظلمك إذا ظلمك إذا ظلمك إن عفوت أفضل لكن إن دعوت فحق سعد بن أبي وقاس كان يقول اللهم استجب لسعد إذا دعاك لما قام رجل في الكوفة وافطر كذبا على سعد قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن داع عليه ثلاث دعوات فأطال الله عمره حتى سقط حاجبيه على وأدام فقره كان فقر جدا وعرضه للبنات خلى نفسه تميل إلى الجوال يعني واحد عنده 80 سنة وبيغازل بيت صغيرة يعني فالقصد أن الإنسان إذا, إذا, إذا ظلمت جائز أن تدعو على من ظلمك حتى لو كان مسلم ولكن إن ظلمك إن مكر, إن مكر بك يعني مثلاً ما نقول الآن اللهم من أراد بأهل مصر خيراً فوفقوا لمأرضه جز... خلاص باش انت عايز جزا... جزاك الله خير يعني انت الان رجل لا... لا خلاص خلاص وانت عرفه اقرب التقو يعني انت راحت لو ظلمك وسمحته جزاك الله خير لكن لو انت دعوت الله عليه لك ذلك لكن انت ان سمحت خلاص افضل طبعا افضل لا شك لكن الكلام ده لمن لو ظلمك انت لكن الوحد عايز يظلم المسلمين كلهم عايز يعمل مؤامرات يقلب البلد تسامحه ولا تدعي ايه رايك ربنا <تصفيق> أي خلاص خلاص, خلاص عليه السلام ده على قبه هيجي <وه> لسه الوقت ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا اسواعا ولا يغوث ويعوق ونسر يعني الناس دي بتعبد اصنام دي اسماء الاصنام وقالوا تذرن لنا هذكل ثنا ودا ولا اسوا ولا غوث ويعوق ونصر ود ال5 الاكرب يعبدوها طب شرك زي سيد البدوي وابراهيم الدسوقي مش عارف سيدهم مين وسيدهم مين وسيدهم مين فلما يجي واحد يقول لهم يا جماعه ابعدوا عن الحاجات دي شركيات ويوم فيما بينهم يقول لك كل واحد يقول لهم اوعوا اوعوا اياكم ولا بلهم دي شوية الناس السنين دول عايزين يصرفوكم عن الحاجات دي هي نفس الوضع بالضبط نفس الكلمة يعني. وقالوا لا تذرن آلهتكم إياكم أن تتركوا عبادة آلهة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا طبعا في ساحل البخاري هناك أثر في ساحل البخاري من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن هذه الآلهة كانت لأناس صالحين قصة مشهورة كانت لأناس صالحين فلما ماتوا قال القوم هلما نصنع لهم أصناما حتى يذكرون بالأعمال الصالحة ثم جاءهم الشيطان بعد فترة فقال لهم ان آبائكم كانوا يعبدونهم ويستنزلون بهم المطر فعبدوا من دون الله ولكن هذا الأثر يعني من ناحيه الحديثيه هو من روايه ابن جريج عن عطاء وعطاء له واعطى الخراساني واعطى الخراس لم يسمع من عطاء الخراساني تدرسوا المصطلح؟ اه ابن جريج هو الملك بن عبد العزيز لم يسمع من عطاء الخراساني بس ماشي منه آه. لا كان مسمع بس لم يسمع منه ده ولذلك هذا الاثر منقطع وقد انتقطه انتقده الامام الدارقطني عليه رحمته الله أي الأثر ضعيف وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوقا ولا سرع. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالة إيه رأيك داع على قومنا من عاش داع على قوم وموسى عليه السلام من على فرعون قال ربنا على اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم طيب خلاص ماشي ماشي في من الروايات الروايات الاشياء اللي ليس لها اسناد يا جماعه بتبقى يعني ليست في موضع الاستشهاد ولا الاعتبار اي حاجات حاجات لكن لان علم لها اسناد صحيح الواحد قال قال هو اهل اصابه يقول ان هذا كلام حدث يعني القصه اللي فيها ان ان, أن الرجل كان يحمل صبيا انه فمر عليه نوح فقال هذا الوالد للولد إياك أن تطع هذا فقال له يا أبي أنزلني فنزل رح لولد مسك حجر رح ضرب بها نوح عليه السلام فشج رأسه فلذلك قال رب الله تدرع الأرض من الكافرين ديار مثلا يعني مش, مش دل الله أعلم بصحة هذا الكلام ولكن دي مسألة التواصي بالكفر والتواصي بالمعاصي بيوصف كل واحد فيهم التاني يقول له إياك أن تترك هذه الألهم تماماً مثل ما يحدث الآن في وصية من الناس إياك أن تتركوا الديمقراطية احنا عايزينها دمقراطية عايزينها الشعب بالشعب عايزين ما فيش حق اسمها شراءة ربنا ما فيش حق اسمها دولة دينية ما هذه دي التواصل برضو ويقول لأحدهم يتواصل تاني ومؤتمرات ومطرمتها عايزة تأمل ايه ويقول لك دمقراطية وإحنا لابد الشعب ولابد ما ينفعش الطير الديني كل هذه من اجل مصالح الدنيا عياذاً بالله صبقه يقدم مسواعا ولا اسواعا وقالوا اذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا اسواعا قل يغوث ويعق ممكن تدل على حاجتين تدل, الأم... تدل على ممكن تكون ود واسع ويغوث ويعق وصن كانوا الهه معينه ولكن كانت هناك اله غير هذه الاله وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن هذه الاله بالذات ممكن يكون حاجتين اما ان يكون هناك الهه غير دول او ممكن يكون هذا من باب التخصيص لبعض الالهه يعني عبده كل الهه وبالذات الخمسه دول كان في كمان قالوا في الاثر كده في الأثر قالوا ان ود كان لقوم كذا وسوع كان لقوم كذا انا فاهم القضية ولكن كنا أن الأثر ضعيف فنحن نعود عنه كثير يعني. إنما كانت هذه أهلها تعبد من دون الله كإجمال القول يعني عشان ما ننطلش من المقام ف وقال لا تذرن أهلاتكم ولا تذرن وداً ولا يغوث ويعوقا ونصرا وقد أضلوا كثيرا كل هذه شكاية من نوح عليه السلام إلى الله من قومه صح؟ يعني يشتكي قومه يقول لهم يا ربي فعلوا وفعلوا Kristin B overall وقد أضلوا كثيراً يعني هذه الآلهة أضلت المناس كثيرين لأن كم من رجل مواحد دخل إلى الشرك بسبب هذه الآلهة وكم من رجل مواحد دخل إلى الشرك بسبب هؤلاء الكبار الذين يدعون الناس إلى الآلهة كم من رجل مواحد أشرك بالله بسبب السيد البدوي كم واحد؟ ملايين يعني تخيل وراجل مسلم ويربي بقرة يأتي بها موليد صغيرة ويربيها ويقول ديت للسيد البدوي لا يمكن أن أطبعها البدوي وينظر أن يسافر بها من بلده إلى طنطة عشان أطبعها للسيد البدوي تخيل؟ في ناس كده والله وهذا جهل ما قد مصيب يعني الحاصل انه انه وقد اضل كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالة ابقى احضر من الظلم الظلم يثمر الضلال او الظلم ما هو الا نتيجة للضلال فاذا تمادى الانسان في الظلم ما لن يزيده الله الا ضلال إن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المفسدين الظالمين لا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم فالإنسان يحضر الظلم ويحضر المعاصر ولا تجد الظالمين إلا ضلالة قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا الله ما أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو إيه أو إيه أو أجل, أجل علي لا كل انسان ممكن يتعرض لكده ولكن نبدأ أن يبادل نفسه بالتوبة والاستغفار وأي انسان ممكن يظلم نفسه أو يظلم غيره ومن مننا, من مننا لن يفعل ذلك يعني تفتكير فأحد في فينا يعيش ويموت بدون أن يظلم نفسه أو يظلم غيره ولكن إنسان دائما يكون أواب، تواب مستغفر يرجع كل فترة وفترة يرجع إلى ربه ويحاول أد المظالم والله تعالى هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى قال الله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا مما خطيئاتهم يعني بسبب خطاياهم بسبب معاصيهم اهلكوا بالغرق أغرقوا فأدخلوا نارا الفاء هنا للتعقيب السريع للتعقيب السريع يعني هؤلاء القوم أغرقوا فماتوا غرقا فتحول المكان الذي ماتوا فيه القبور إلى نار وهذه الآية يستدل بها أن العلم على عذاب القبر مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لم يجدوا نصير ينصرهم من الغرق عندما جاءهم لا يبين لنا أنه إذا جاء أمر الله بالعذاب لن يستطيع أحد أن يحل بين هذا العذاب وأن ينزل على الظالم ما قوة في الدنيا تمنع كذا فأدخلوا نارا يعني عذبوا في قبورهم بالنار تحولت هذه القبور سبحان الله العظيم يعني هو غرآن في المية تخيل غرآن في المية وخرجت الروح هذه المياه تتحول إلى قبر موقد بالنار سبحانه وتعالى هذه الآية يستدل بها على عذاب القبر كما في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده القبر ويوم القيامة ادخلوا الالف العلى اشد العذاب يعني يشوفوا النار فقط فقط ولا يبسموا منها لا يبسموا منها اكيد طب يعرضوا عليها لان العرض, العرض على النار يصيب يصيب الانسان بعذاب نفسي واحد كده يشوف الحتة اللي هيتخش فيه غير ما يفتح عليه من أبواب جهنم والعياذ بالله والذكر ابن قال مما قطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا يعني دخلوا نار والآية الأخرى ولو ترى إذ الظالمون في غبرات الموت والملائكة باصدوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم اللي هو ساعة الموت وهذا يستدل بي على عذاب ايه قبر. الملائكة بتقول أخرجوا أنفسكم اليوم وتنزون عذابا هوني بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون فالملائكة تعذبهم عند خروج الروح وفي القبور بسبب الكفر العذاب الله فهذه آيات يستدل بها على عذاب القبر طبعا عياذا أجارا الله إياكم من عذاب القبر مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح آية رب لا تظهر على الأرض من الكافرين ديار لا تظهر على الأرض من الكافرين ديار الديار يعني الشخص وسمي ديار لأنه يدور في البلد يخرج من مكان إلى مكان والأصل فيه كما يقول الإمام القرطبي دوار يعني يدور من مكان لمكان رب لا تظر الأرض من الكافرين دياراً يعني ولا واحد ثم علل بقوله إنك انتظرهم يعني أنت لو تركتهم بغير عذاب إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجراً كفاراً سبحان الله شوف تخيل الكفر يعني متأصل فيهم يعني إنك انتظر هؤلاء يا رب يكونوا من أهلك الكفر والطغيان ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا والكفار صيغة مبالغة في الكفر يعني خلاص طبعا قال أهل العلم أن نوح عليه السلام دعا على قوم بهذه الدعوة بعد أن قال الله له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يعني أوحى الله إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن علم الله عزيزا أنه لن يؤمن أحد بعد ذلك فحينئذ قال نوح عليه السلام رب لا تضرع الأرض من الكافرين ديار إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كفارا هذه الآيات تستدل بها أنك إذا جئت لتدعو على أحد تدعو عليه بذكر مساوئه فهمين يا جماعة يعني مثلاً راجل أنت تريد أن تدعى الرجل الظالم فتقول اللهم أسألك أن تهلك, فلا تهلك فلان فإنه فعل وفعل وفعل وفعل تعدد مساوئه ليكون ذلك أدعى للقبول كما تماماً لو جئت تدعو لنفسك تقدم بين يدي دعائك عمل صالح تقول اللهم أقول اللهم أني آمنت بك وبرسولك وبكتابك فاخفر لي وارحمني مثلا اللهم اني كنت اللهم اني كنت ابر امي واصل رحمي واكرم جيراني وضيوفي فاغفر لي انهم كانوا سارعونا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فدي من الفقه عندما تاتي تدعو على ظالم اده عليه بما سوءه حتى يكون ذلك ادعاء طول مثلا اللهم عليك بهذه الفئه الطاغيه فانهم يتآمرون على افساد البلاد وإفساد العباد اللهم إنهم يحاربون شريعتك ويصد عن سبيلك ويعادون أولياءك وينفقون مالك فيما لطرده اللهم اجعل الدائرة عليهم آمين يا رب آمين اللهم خذهم كما أخذت أسلافهم آمين فتدعو عليهم بسابق مساوئهم لكن ذلك أدعى طيب هل هناك آية في كتابه لا تشهد لذلك؟ نعم قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني استغلوا هذه النعم في الإضلال ربنا اتمس على أموالهم وجدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وعن عليه السلام دعا بنفس القضية بذكر مساوئ هؤلاء إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ثُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلْوَالِدَيَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلِمَنْ دَقَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يعني نوح عليه السلام دعا لنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من زمنة هؤلاء رَبِّ اغْفِرْ لِي تخيل في وسط هذا الخضم والأحداث والفتن لم ينس نوح عليه السلام أن يدعو لوالديه فأنا يعني أهيب بنفسي وإياكم أن تخصوا الوالدين دائما بالدعاء أن يغفر الله لهما ويرحمهما كما ربياك صغيرا وأن يتغمدهما بواسع الرحمة ويسكنهما فسيح الجنات وتزاوز لهما عن الزلات سبحانه وتعالى رب اغفر لي ولولدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يعني الهلاك والخسران ومنه قول موسى عليه السلام إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملوا متبر يعني هالك وخاسر ما هم فيه وبهذا نقول قد انتهينا من سورة النوح عليه السلام إن شاء الله تعالى المحضرة القادمة هي آخر محضرة نحاول قدر مستطاع نحن نتكلم عن سورة الجن يعني إن استطعنا أن نجمعها خيرا نصفها والباقي بإذن الله يعني ربنا يمد في العمر ثم أتدرسوا بقى مع أنفسكم أو كان في المعهد سنة مقبلاء شيء ويكون الامتحان فيما مضى من هذه السور. أسأل الله عز وجل أن يغفل لنا والوالدين وللمؤمنين والمؤمنات ونسأله سبحانه وتعالى أن يهلك المفسدين وأن يقوّل صالحين وأن يخرجنا آمينينا من بين أظهر الظالمين سبحانه وتعالى وأن يحفظنا في أنفسنا وأموالنا وأهلينا إنه على ذلك القدير وبالإجابة الشديد وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين <تصفيق> نعم؟ غش شكل الامتحان يعني؟ ان شاء الله تعالى المرة القادمة بإذن الله أحاول جاهداً أنه أنصق مع الشيخ وليز أشوف الامتحان هيبقى إزاي والصور بإذن الله تعالى بتاعته أحاول أجيب مثلاً عدة أسئلة وديبقى الامتحان من الأسئلة دي إن شاء الله ولو عايزين للإجابة ونجيب لكم حد يحل لكم في الامتحان مفيش مشكلة حط. طب حاجه والله